ذو مره فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى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 و <سؤال> س م ا ذ ا تفعلون بهذا الاسم ان ا ل <سؤال> ل م ي ت م ح ه ان أ ت م و آ ب ا ؤ ك م م ا أ ن ز ل الله بها من سلطان ان يتبعون إ ل ا الظن وما تهوى ا ل أ ن ف س ولقد جاءهم من ربهم الهدى ام للانسان ما تمنى فلله ا ل آ خ ر ه والاولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله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 أ ا ن كنتم اجنه في بطون أ امهاتكم فلا تزكوا ّ انفسكم هو اعلم بمن اتقى ّ افرايت الذي تولى ّ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 وانه هو اغنى واقنى وانه هو رب الشعرى وانه اهلك عادا الاولى وثمود فما ابقى وقوم نوح من